فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إنا جعلنا ما على الأرض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 إنهم فتية آمنوا بربهم, آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من قد قلنا إذا شقطا ها قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ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 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رعبا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 فَلْيَظُر أَيُهَا أَزْكَطَامَا فَلْيَتِكُمْ بِرِزْبِ مِنْهُ وَلْيَتَلََّف وَلَْتَلََّّف وَلَا يُشعيرًا النَّ بِكُمْ حَدَا وَالْتَلََّّف وَلَا يُشيرًا بِكُمْ حَدَا انَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَافَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ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 وَأَظَلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ من دونه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 ارَا نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِذَا ٱسْتَغِيثُوا يُغَاثُونَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يُغَاثُونَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي مَا إِنَّ كَلَّ مُهْلٍ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ, بئس الشراب وساءت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 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى نِعحْمَ الثَّوابُ وَحَسُونَةُ مُرتَ فَقَا وَظُرِبَِّهُم ثَلَغَْجُ لَْنِ جَعلنَا لِأَحَدهِ مَا جََّتَين مِنْ أَعْنَابَ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَفْلِ وَجَعَناَا بَيْنَهُمَا زَرراب كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتُوكُنْهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُمَا ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا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 لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك بالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يَصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا أَوْ يَصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأُحيِطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فيها.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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك فوابا وخير املا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم, وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفاء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 وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ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 ولا يظلم ربك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضودا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يجدوا عنها مصرفا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 وَيَسْتَوِفِرُ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُونَ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا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 واتخذ سبيلهم في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتدى على آثارهم قصصا فوجد عبدا من عبادنا فوجد عبدا من رحمة من عندنا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 قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فين اتبعتني فلا تسالني عن شيء فلا تسالني عن حتى احدث لك منه ذكرا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 ق لا تُآخِذني بِماَا نَنسيتُ وَل تُحِقني مِنْ أأَمرريرُ صراء فَ قَلَ حتىَ إذَا لَغُلَ مَمْ فَقَتَ لَ قَا أأَقَة تَنَفسَ زكةَم بغَيْلِ نَنفسْس لَدجت شيءَ قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قَتَلَ وَلَا تَمِلُّ دُنْيٌ عُذْرًا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى يَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يريد أن ينقض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 سَأَرَدْنَا أَنْ نُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَا وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لهما وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنَ الرَّبِّ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي وَمَا فَعَلْتُهُ عَن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 فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما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 كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ قَوْلًا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 فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نارا قال اتني افرغ عليه قطرا فما الصاع ان يظهره فما الصاع ان يظهره وما الصاع له نقبا قال هذا رحمه من الرب فإذا جاء وعد ربي جعلهم دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وَنُفخَافِ الصُورِ فَجَمَرنَاهُ جَع وَعرَبُ نَا جَهَّ م يَوومَائِذِ للِكافِرينَ عربَ وَعربُ ن جَهًَاَّمْ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 اعْتَدْنَا جَهْلَنَا لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ في أَعْمَالًا الَّذِينَ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 وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ, فحبطت أعمالهم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 فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزءا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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا